اذن ا لله تذكر يوم الدين وان أن يقوم من عرشه من أميات الذنون الله ينغلق <تصفيق> السماوات ثم استطاعها مع ما لأميين منهم ويغيين ولا شجع فيها فلا تتذكرون يدبق الأمر من تَاوَ تَاوَ مَاوَ مَاوَ كَذَلِكَ يَغْضُ سلسل ونفط فيه بالروح وجعله السماء صحا لفتة قليلا بما تشكرون في عمد في أجلنا لفي من جديد لذلك قرار من كافرين. يَا وَا مَنْ لَمْ يَمُتْ الَّذِي كُنْتَ لَهُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكَ تُرْجَعُونَ وَلَوْ أَتَاكَ بِأَيِّ نَمَكْسٍ يُصَدِّقُكَ لَمْ تُؤْمِنْ وَلَوْ كَذَّبَكَ لَمَّا يُؤْمِنْ إِنَّ والرشي شاء ذلك لنفسه وَلَا ولكن حق القوة منه إلى الأمان لأمنا أن نجمع كل من إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَيَحْدُرُونَ بِهَا قُلُوبَهُمْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُوَ اللهم تتجاهدوا وعلوا منكم الذين نعموا والله هو الله والجداء من الصالحة فأمجل من مرد المثلاء فلنع بما كانوا يحيى الموت وكما ينين شسخوا ثمانا إذا كنتمكم أعظام النار التي كنتم به تكذبون ونحن يطلقون لهم من العذاب الأكثر من العذاب الأكبر من, من أجل إِنَّا مَنَ الْهَجِعِينَ كَمْ يَلْتَكِرُونَ وَلَغَدِ آرِقَيْنَا نَاسَ سَتَعَلَ فَلَا تَقُرُمُ مِنْ فِيَرِيَةٍ مِنْ قُرْآنَ وَاجْعَلْ مَا اسْمُهُ وَكَانَ لَهُ بِآلِ عَتَايِ رَبَّنَا إِنَّكَ كُنْتَ وَهِيَ سَمِعْنَ يَوْمَئِذٍ يَا لَيْلَةَ كَمْ يُؤْتِي الْيَوْمَ تَفْصِيلًا الْقَوْلِ يَا بِشْرِي وَالْحَزْنِ إِنَّ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ and okay.